بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممر إلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا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 هو الذي يريكم البرخ خوفا وطمعا وينشئ السحابة الثقان ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَهُمْ وهم يجادلون الله وهو شديد المحان له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء الا كباسط كفيه الى الماء اليا وما هو بذالق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 أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنوم أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم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 وَمِمَّا يُنْقِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِطَغَاءَ حَيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَطْرُدُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ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 وبيس المهاب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر غلو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ويثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتكذو عليهم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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عطاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَم تُنَبِّهُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الْأَغْضَانِ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كُفْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها ذائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنت إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَٰهًا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَإِلَيْهِ مَعَادٌ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا رَضِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أنا نَأْتِي الْأَرْضَ نُخْرِصُهَا مِنْ أَقْرَافِهَا